لآلئ لأ لأ لأ القرآن ل ل ا ه م اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في و ع ا ف ن ا في عافيت من ت و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت و ق ن عنا ا واصرف ر ح م ت ك شر م ا قضيت تقضي إنك و ل ا يقضى ع ل ي ك إنه ل ا يذل م ن و ل ي ت ولا يعز م ن عاديت تباركت ربنا و ت ع ا ل لك ي ت ا ل ح م د ع ل ى ما ق ض ي ت و ل ك ا ل ش ك ر ع ل ى م الاسلاميه أعطيت نستغفرك إ ه ونتوب إليك اللهم ا ق م ن ن خ ش ت ك ما تحول ب بيننا تبلغنا جنتك به و م ن اليقين ما ت ه و ن ب ه ع ل ي ن ا م ص ا ب ا ل د ن ي ا ومتعنا ا ل ل ه م م ب أ س ا ع ا و أ ب م الاسلاميه و ا د م ن ا ء ا ع ل ثمرنا ل من ن ا وانصرنا ع ل ى م ن ع ا ى في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر ه م ن ا و ل ا م ب ل و ع م ن النابلسي و ا ا إلى ل ر مصيرنا ر يا واجعل ن ا ا ج للعلوم ا ي ن ن ا من ل ا من يخافك فينا و ل ا ي ر ح م ن ا برحمة ي ه م و حي ع ه النابلسي للعلوم ا ك ن س ت غ ي ث أصلح شأننا لنا كله و ل تكلنا إلى ا ن أ ف س ن ا طرفة ع ي ن و ل النابلسي م ه م إنا ن أ ل ل ك من ا خ ر ك للعلوم ه ع ا ج ه وآجله ما م منه ن ا ا ل م نعلم ونعرض بك من ونعوذ بك ا ل ش ر ك ل ه ع ا م ل ه نسألك م و ج ب ا ت رحمتك و ع ز ا ئ م مغفرتك و ا ل غ ن كل ب ر و ا ل س ل كل ونسألك ا م من ة ي ا ربنا ا ل ف و ز ب ا ل ج ن ة و ا ل ن ج ا ة م ن ا ل ن ا ر ا ل ل ه م إنك عفو تحب ا ل ع فعفو عنا ف و يا م ي ه أبدا ا تقبل ص ي م ن ا و ق ي ا م ن ا وتجاوز عن ت ق ص ي ر ن ا أ ع ل و ن ا ل ص ي ا م و ا ل ق ي ا م ا موسوعه عمنا النابلسي و ل ل ن ا و م ا ن ا وقضي دوننا س ل ا م ي ه على خفرة م ن س ف ر ا ل ن ا ر ا ل ل ه رحمته م من يا و س ع ت كل ش ي ء ه ؤ للعلوم ا ب ا د ك أصبحوا أ أ ن ت ر ح بهم أنفسهم من ا ل ل ه م ف ا برحماتك و أ ن ز ل ع ل ي ه م واسع جودك وأفضل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 يا شركه الهدى ش ب ل ا دعويه غير ر ل ح ي ه ذات مضمون ا ا ا ل ل ه م ع ص ن ا و ش ب ع ي ا ل م ن ا من شر ا ل إ ر ه ا ب والتدمير والتفجير والتكبير والانحلال وسيء ا ل أ خ ل ا ق يا رب العالمين اللهم طهر قلوب شبابنا من المنكرات وعقولهم من سيد ا ل أ ف ك ا ر اللهم احمنا وشبابنا من شر ا ل أ ش ر ا ر وكيد الفجار ن شركه الهدى ر ا ل شركه د ا و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ج ت ل ا ع ي أهلا شركه الهدى العليم احم شبابنا و م شركه م دعويه غير ربحيه ب ذات مضمون ا ل س ة ا ج م ع ق ل و ب ه م و و ا ل د ي ه م ع ل ل ى ا خ ي ر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا اللهم وفق <تصفيق> أ ب ن ا ء ن ا وشبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم اعصمهم من كل سوء اللهم وفقهم لكل خير اللهم سلحهم بسلاح العلم و ا ل إ ي م ا ن اللهم احفظ عليهم ه موسوعه م النابلسي ن ا ل ل ه م أ ع ز بهم دينك و ا ر ف ع ب ه م ر ا ي ت ك وانفع ا بهم ل ع ب ا د و ا ل ب ل ا د ا ل ل ه م ي ا منان يا رحيم يا رحيم رحمان تقبل تقبل منا شركه الهدى ع ل ي م شركه لنا ن إ أنت دعويه غير ر ب ح ي ن ذات و ا ا ب ل ر ح ي مضمون ب ر ت اجتماعي أ ل ر م